قل أعطِع الله وأطِع الرسول فإن تولَف إنما عليهما حمل فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمر الطالحات إن يختلفنهم في الأرض كما تختلف كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون في شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 وَحِينَ تَظَعُونَ الْيَابَةَ مِنَ الْضَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَتِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عُورَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَأَعْلَيْنَ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَاقٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ